اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعهم بحصان إلى يوم الدين أما بعد عن قصر وشرنين تفسير في قرآن الكريم برسي قلنا نحن وغب الله بنى آيات دقنطن يكوه من سورة الحزاب قال الله تبارك وتعالى Mm -hmm. Turji dik ayadu digaida man toki tasha adonnto. Min min ez ka asas kaaga e ka mithae. We tuwi waxau soo bumaida Tashaw ka haga manta saoqofka donto. Wa mail dalbatomi man buar xaala ay ka mite ee zelta aad ke fubeday فلا تناح وحداً بي عليك دوشاداً ما أهاني ذلك ذلك التفويض إلى مشيئتك إن أرنتي اللباً لغي أليك الدوليست هذا أدنى ومدعوه إن شبراً أن تقرأ إليك بوسط أعيونهن عنده ذا ولا يحزن أي سلم رغون ويرضينا عين الرعلكم قضان بما كي آتيتهن <تصفيق> كُلُّهُنَّ بَمَا أَنْتُمْ تُخْفُونَ أَيْرَاؤُكُمْ مُقْدًى وَاللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأُبْصِرُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَحَاقَ الْبِيَالِكِ نَقْصًا مِنَ الْمَيْلِ إِلَى بَعْضِهِنَّ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ نُوحُهَا رَحِيمًا عَلِيمًا لَهُ الْبَلَدَ بِكُلِّ شَيْءٍ حَلِيمًا أَلَدُّ لهم معناه علماء مفسرين تو يكون فاصران معناها كبار قامد كان كل لقبين وايلا آيات وهاي كهاد ليدى النبي صلى الله عليه وسلم حاسسكيسه حو هنا انه او قايبيو حميد وهين كده او الله والسلام عليه waa saarna mas'uuliyad qof mas'uuliyad asoo kala isaarantay san jirin cinni ya insi daman aya ilahi in sabire inu gaarsiyo risaalada rabbis u soo diibay inahirna hadisi siyo fadligiis wuxuu karriday waajibka ah gawar wal bayahdeenkeed iyo maalinkeeda in u siyo waacti inu u gaadho wakariday raga kala talaq wa ku Markas markas a ydu waxay nanihedu n nokon. Tu ji e tu a kiru dibead Adonto. ida. min hunne min weci ka haa saka a ga haka mit tahaay. oo waxa wean qati a siileere dibukwapigada lase hamma iidi. We tuwi waguso bumaida ka man qbki taá adonnto min hunna ka zojaad او هذا لا سيحان أيضا وما نبتغي تقفك الضلبطه ممن دمر عليك متى عزلت أتكفه بأيدي من القسم متى أول أدبه لكتوه آذان هبين سين حداد هدان الضلبطه فلا تناع بي عليك دوش آذان معها من حقات أولاده هاي ذلك أي ذلك تفويته إلى مشيئتك ban digin ta marka arintii loo bandhigay oo loo heliyay adiga dooristay oo adiga qofka doonto annahu yeyo qofka doonta aadib u digeydo ban digitaas oo adiga maashi aadada loo bandhigay Edna waamid u dhawaan shabadaan anta qarra ilay ka wasatooy faraxdo aayuruhu n zawjata ka geendhooda wala yahizanna alsinu Wayardayna ayna raali ku noqdaan biimaii a teta hunna aad siday ku hunna waxal waadkana faaka yardayna ku hunna dana to ay raali kuadaan oo heday oo gaadaaan iraha inusan kuuguibi. Adii aadduda dadu markas aaday ugu farxayaan raalna kuqanaan qaybta aad siido taas mac macna hal ayadu wa hay ka hadlayda dumarkii onaftoda nabiga u hiibeeyay salawaatu lahi wasallamu alayhi turjii dib ayatu digeeda man qatti tashau adomto min hunna min alwahibati anfusahuma dumarkii nafafyal kooda ku hiibeeyay halay kam taay middi adomto diba ho ma aqbalaydi وعمرك كنت راي نفتيدا ان كو هيبيي حتى واجبك وما ا انا ذاك بشاء دي بيدس كا قبيقه اه وتو وي وحا دص من الواجبات انفسهم دو مركي نففيالكو امتغي تعطل بطن من من دمر حالك متى عزلت أد كفو من القبول أقبلت تي أول عاد أقبلت دبها تعطل بطن فلا تناحى وحدا بي عليك تشادر ماهاني تأسنا ومعنها الله الله هذا معنى بوحق وانا الصواب لماذا؟ عائشة بن تابي بكر الصديق رضي الله عنها عديث إمام أحمد أوريي du marka naftooda nabiga u hegey la yaab jir baydi jirte gabadhan mihiir laa nafteedi bandhigayda oo weemeer hata doonheen gabadha maxshooyda miya wana anaga soo marnay Anas ibn Malik gawar u dalay marka isidastir Anas inuu yiri ayada kaa khair hiya khairun minki ayada kaa khair badan waxay doonayda wa nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam in marka soo degtay ay waxay aishu inni ara rabbaka yusari'u laka fiha waab waxa ii nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam rabbika in u degdegayada wax aticash waxa aticashu bu ku jideene ah mahayelay aqbal ta path awil de dib waxa akhbalay karta waxa aaysha hada rabiga u degdegayso saa saythiri aan sulaas oo kale waxa aaysha ka suqan inay tirin nabiga sallallahu alayhi wasallam mid ka soo magmidha maalinkeeda waxa ka idan dalbaki oo nabiga laakin haddana ayadoo in all kuway ciirin nabugo u qayb jiray 6 daqiiqad awliiba oo halme hosan ka qaaday habeenki markii danbu jiray oo sakaraaday sakaraadki ilahay ku oofsaday wuxuu gaaray asagoo miirku markii gabadha tagay inuu yiraahdo birri khairkan ku qoran markaas ala reer reeban ka sala qaaday halbeen waxa madaxa wareeray meel iskaga ايبروا اه هل لي جاي ولا يكا مارك دا زوجات النبي قال واحد دراين ان اتج عليه غور قعائشه انو سكرادي سبابته اد ات على مارك مارك قال هو بي جيري عائشه واه هانكه مره واخا كسوكيد هغلا يهبل يهبل لغين قرء يقول <تصفيق> قواعدي نقطة نعم صلوات الله وسلام عليه مركه اسغو هر كاسا فيرو ايو <تصفيق> اللهكو واجب ايوب اللهكو واجب اسغو سكراتا او قيبيني ياك عدالتك جارين محمد صلى الله عليه وسلم ما مركه صوبخاي ايوب اللهكو واجب مركه او اه ها هي و او قيبيس عدالت اروه يري الامام حافظ الله وهو اللباب المعنى ويقعد له دو مرك نفتهه او هيي هي حر كدغ inu waxa weeymi du doona la seexa karo mid du doona digu dhig karo in kasto taas asaga mari ka sallallahu alayhi wa u qaybi jiray aayadu labada macnaba waa ka hadlayda inu jayid saas oo kaleba labada xiyaara ah la osii hafitu hudu wadan ladhi ah macna hasu boorto aayadu ومعنى ديب من نفسها ومعنى من نفسها ترجى ديب آيات اللي غيدة من قبك من هن من ازواج كعاصاسك حالو كميديا أو من هن من الواهدات انفسهن دوبر كينا ففيالكو دهيبه يي حالو كميديا هي waqtu wi wa du sad dumaida ilayka hagaaga man qofkii tashaa oo aad doonto qofka doonta hagaaga du sad dumaida haasaskaaga mid aad doonta u hoyeenayde du mar ka naftooda ku hibeeyay ina ta doonto ayad ولكن لا يمكنك من القبول إنه يمكنك أن تكون هناك مرة أخرى إنه يمكنك أن تكون مرة أخرى لأنه يمكنك أن تكون مرة أخرى عليك دوشة لما أهاني هذا هذا هو تفويد جدا وأنه يمكنك أن تكون لديك إلى نشيئتك أدنى أساك أدوان شبادا أن تقرر إليك بوسطو أعيّرهن دومر كي اندودا فرحان او غير حال كان غنوي ولا يحزن او ايسم رجون ويرضين عين الغالقوم قوام بما كي اتهون عصيري والله عل يعلم ويوفيه ما في قلوبكم قلبي من الميل إلى بعضه دون يا غابل في قلبي قول لا حر قبل ما وصل له إلهي وأوبيا وكان الله الله هو هذا عليما مثغال بالام بكل شيء وهو البابا حليما الله دولت مولانا يوا هذا لا يحل لك علىكم محمد الصبر ان نساء ودم من بعده من بعد النسائك حاسسك على قدال حاسسك على اللحة خيرتهن فا الله ورسوله والدار الاخرة حاسسك على خيار جلده إلهي رسولك سي دارت آخرت دورته دو دمر كبضا بي حلالك ومعهن وهو حكومة صدري كرته ولا ان تبدل ان تبدل قادة حلالك ومعهن بهم ايبه بدل قد من ازواج حاسس قلع ولو اعجب كهبكو عجب قلعيو اسنهن قوى ابدل قاضي ده بروح دوده إلا مات بماركي ماركا لغربه ملكة اي ملكة يمينوكا مدبتاده وكان الله الله وقوء اهاضي على كل شيء وقوى الباب الرقيب ندل الصحودة إلهي و амал каабдон ку сомеена каавал каマリン бадан markii la qiyaar galiyay zawjaatki nabiga nsuban sallallahu alayhi wa ina doortaan ee duuyada oo ay doorteen allah iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhira ilahay inu nabiga yiraahdo ayaga kaliya annawala Hattamid in ta furtane, mid, mid ke li kumit bedele kerti. Aa! Sagaal eehaien, sagaal kas adoha qabana, mid ke li kumit sõuddele kerti. Imta mid ke mida mid ke li kumit bedele Saas elahe. Saas elahe. Sa wa wa koodi nabiga sallallahu لا يحل لك حلالكما هم النساء الدماء من بعد من بعد النسائك التي خيرتهم فاخترنا الله والرسول هو الدار الآقرة تصوى قول إلا إلا حلالكما دمار كي انت خيارك قريدي الله يرسول كي سيادار تأقرة دورت دمار كتبا بيحلالكما هم وقال قالوا بعض وحان سوقا درس ليه من خلى دمر الهيت حلال وقى. يا ايها الذين امنوا إ... إ... يا ايها النبي ان احل لك يا ايها النبي ان احل لك ازواجك اللاتي الى اخر الايه دمر صفات غارله ا الى هي سيغي نبي ان إلهي مركا قولك لوادو خنيه من بعد اي من بعد الاصناف التي سماها الله تعالى صفاد الى هيت المامي او الى هي شيغي انو كوهالاليهي صفاد ضما كرمه ضمر كالحال كوما صيدا غطا ان سو هيترون اوكله اغضها اد اديالكا قالين ان سو هيترون اوكله حلال كوما من <ميح> بعد أي من بعد الأصناف اللتي سماها الله تعالى سفادي إلهي تلمامي الدمر كيس كلماني أصناف تلمعيالك الله تلمامي كوانا هم حلالكما حافظ نكثير رحمه الله وحيري ابن شرير وقود دارتي آيات الله وقلبه وقال لي سفادي المعيالك الدمر ان الهيت اوت المعانيك وعانهم حلال وما سغال كي او قبا ينتل الدور اتسيي دورتاي الله يا رسول كي سي يا من بعد أي من بعد النسائك التي خيرتهم حساسك خيارك تقول هذه الصفات الهيطة المامي كوهس كذلك حلالكو معهم دومه ولا أن تبدله إنك بدل قادة تانا حلالكو معهم بهن زوجاتك من أزواج حساسيالك لأنك بدل قادته oo ayaga mid kamida in tafurto aad midkana soo gu. Wa ahka heku ay jab gariyo xslu hunna kuwa aadsoo badal qaadada qux loda in lamma kuwi marka lagareba malakad ay milkiday ymiyu kamika addmada lagaana xayirin oo wax wayaan habii uu gabar add doona milkiiyo wau وكان الله الله هو احد ا على كل شيء وهو البارقيب المتلصص عليكم اي احد عائشه وحا كسودان اني تري ماركي دمبه الى هي وهو حل لي ابن غورسكا لكن ابي مغورسك صلوات الله والسلام عليه فا سلبت كيدانا زوجك ما بيغا اي سيير حالي لما جليني ايغو اوق ان الى هي وهو حل لي فَصُنًا وَحَوَيَانَ أَيَّكَ قُلُوبُتُدَ أَعُسِيدِ سَيْرَهُ سِنُونَ لَيْنَيْنَا وَأَكْفَحَ حَدَّلِينَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمَرَ حَقَّهُمْ يَيْنُ لَا تَدْخُلُوا هَذَلِينِينَ بُيُوتَ النَّبِيِّ نَبِيِّكُمُ غُرِيبِ سَهْجَلِينِينَ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى إِنْفُسَكُمْ مَعَهُمْ إِلَى طَعَامٍ قُنْتَرَ لَيْنُ كُفُصُهُ غَيْرَ نَاذِرِينَا غير اما الذين وسبقوا كود حاله اتي انه ينتظر بصلاتك ولكن اذا دعيت مركلين ييرو فادخلوا جريها غلا فايضا انتم فرك انترغ طام فانتشروا فاف في الارض لو كان لي سقف فوق بحر الجري النابقه ولا مستعنسين ولا تنكثو هيسكيو جننا مستعنسين حالاتي كويس ويهشنا لحدثي الشيكيس ويهشنا إن دالكم كاس لسو الشيكي او من الانتدار والاستئناس للحديث إن أمتل إسكال سبتو أيضاً للديارين اللغوين صغيرين أما سيجوري أن أمتل مركز اللغوين إسكال ثاروا وخوا هذا يودي النبي ما بك ارن دبا فيستحي منكم فيستحي من النبي رواكع الشورى منكم حقنا والله الله لا يستح لا يستحي كما حشوره من الحق حقا واذا سالتموهن ضمرك مركهت ويديرن متاعا العاب فاسالوهن ويديه من وراء حجاب من وراء حجاب اِتَّقُوا جَنَّاتِ كَيْسَ كَوَيْدِيَ ذَلِكُمْ كَأْسُ لَا سَوْءَ شِئَايَ وَمِن وَرَاءِ حِجَابٍ إِنَّ رَبَّكَ يَدْعُو الدِّيدَانَ أَظْهَرَ وَبَاهِرَ نَامَ بَدَان لِقُلُوبِكُمْ قَلْبِيَ الْكِينَة وَقُلُوبُهُم يَتَمَرَّكُ قَلْبِيَ الْخُذَ وَمَا كَانَ لَكُمْ إِنِّي مَسْغَنَ أَنْتُ ذُو إِنَّتِ بِطَان رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ كَإِلَهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا إِلَّا غُورَسَتَنَّ إِنِّي مصر نام. أزواج من بعده من بعد وفاته نبقه مركه الله صلى الله عليه وسلم أبدًا أولئك إلي مصنع إن ذلكم كان صلى الله عليه وسلم ومن إيدائه نبقه الله صلى الله عليه وسلم والنكاح والنكاح ون ون ون أسواكه إيا حاساسك يسول قرصده كان أرنكاس روحه أهاضي عظيمًا دم بكوين عند الله اللي أكتسى tudu haddaad mudaan sheey aanshay oo tufuu ama aad qidaan fay laaha alla qa alla uqu ahaaday aime midgu ogaalbaan bikuley in waxuwal badada. Ayaadaan waa a daira aye tulxije maha ada cebi togu marku qaataan kalta soo sota lakin aadaan wa ayaye tul Hijaab, jelabib, ka Hijaab, ka lorad, Doonark, hijab kaya chalabiitu wa kala duwayn hijab waxa loo rajeeyay duumarka iyo ragga markay wada hadlayeen meel wada in astub loo xir mariyo astubun loo xir mariyo derbi ama wax loo kala xiro taas weey hijab chalabiitu oo markay taas atta wa aayada jalabiirka ay aayadan wa aayada ko had dirsi wada qsan meel ورى ورى لسوي ديينه وان استغد هي ان وجي لا يسودين ايضا سبب نسور كيسو دكت و هو صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحشي مر كي رب العالمين او غوريه بشذ القحده السنه الخامسه الشناده الهجريه نبيك صلى الله عليه وسلم هو سوي ii iyo muufi iyo waxwayar wari muusamee arasi min maari ga dadka sidee wax istaagaayo oo isdiyaarii sa wax istaagaayo markii gawo istaagbale raacantay qayb wax la abuuf fahmin sadxa sheekadi u baxay wa tagay aishoo tagay radiyallahu anha wa salaamay ayu wa salaamtay bal waray tirii haaskaaga cusbaa haad ku soo ha guriyi si xaasaskiisoo si, dan u soo ma waxaan markaa wa mark danbay ilaahay uu garanti in iska tagaan markaas anas u jiraan oo sheegana rasuulka la wa ka tagay farqow sala markaas u soo oo gurigi oo gurigi galay inaan la galan dan ayu xijaagoo nabiga ayatan آيتا اياسودقتاي ماركا ايدو شيغيده دو ماركا اتش نبيكا آه وان حاتينين بهيهو وان حاتينين بهيهو ايتا او شيغيده اياسودقتاي الله تعالى الى يا ايها الذين بقوا امنوا حقهم ييروا La tax he gar buydabi nabiiga guhi gar. Illa aanyuudaana laku in lain fas umma. Illaa ayuudaana ila bisabaabil edni 17is ina kugaslma he garin. ka wa aar aar taasuna waliba waa aguriyaha waa oo dadka a aadgu Biduni idni ilusogala, ma banaan. Ma banaan. Lähtet kudu, häkeli minna, buju, tendevi, neviga, buju, hisse. Illa, angiudana lakun. Illa, bisababi, idni, idan inatku soga, shaan maha. Olla, illa, deneskol, kafit, eja, lugunesvi. Ila, illa, illa, istitnaha, min a'amil, a'kwaala, la' resurreve. Lähtet kudu, häkeli minna, buju, tendevi. صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال هكذا المنه في حال من الأحوال إلا أن يؤدر لكم إلا حال قولكم مأدون لكم حالاتيك والله تصحيح حالت حالات كالهيسو غليم إلا تدخلوا بيوتة مجيو صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال حالات حالة هكذا المنه من أعام الأحوال لقد سرهب وإستثناء مفرقة ا إلا حال قومكم ماذون لكم حال الدليمين في الصحيح بذلك قال اركح ان لغا استثناءات ينس الخافين ونصي ولا يرهد لا تذكروها كل لنا بيوت نبي نبي غريسه الا ان يدان لكم الا بسبب الاذني 17 لكم شان ما لكم دين كلا ان ام اي الى طعام ان غير الناظرين إناه انطدق بسلاكي سكوة سبايا غير كود حالاتين اللينين إتمي لكم كاف تصل لك حالاتين ولكن هذا دعيت المركي اللينين سيارة وفتخلوا غلق معنى هذا هو واحد يقول مركي مشعين انطلقا سمينة اي درامان اي بسكسوة ديار جروبين اي اي اي امان اي بسلاكي سيسكسوة نيان تاسه اللي وحلاليه هي ينات اسك سو قشان الا وقت بس انطري على الله بالسلام هتاب صهر مرته دك ياقبي به حافظ الشقه كثيرته غمرك وا شقينيا دورك به شقينيا جلابيبكم شقاي كران انت بدلوا واه ويان تركي الشقه دوتان ومركه waqtiga la wiiraxuntay wa diyar wa bisishahay imow hadan lagu yeerin haba imamba oo ayadan waxan la ogolayn adoon nagu yeerin ba inaas ka timaat ashan qunta sorra dabra'a li rasool maliga arabiga arbtuna dhayf fa ayra dana mm ba waa yahay inaysan qofka Ntammel on tolabusamena orkail, mis on babra, allirada, martisha, malla, Ja soo järina va imamba. soo järana, uaktiga horeha, mis kasu on degdegine, uaktiga la uaktiga oa, uaktiga oa, uaktiga oa, uaktiga oa, uaktiga oa, uaktiga oa, uaktiga oa, uaktiga غير الناظرين إناه انتظر بصلاة كيسا قوة سباة غير كون حالاتين الليلين فصحوا ولكن إذا دعيتم مركا الليلين يروا فأدخلوا سواء مركا لبشايا اللوبا ينكو حرطوا وعين لبويا يروا اذا لماذا أدوه انتظر سباة؟ تانلاباتنا مركا لبويا يرانا إذن العنقره يرسوا وعقود تنمت ما سواء كرنوا وعين اعتراض ما سواء كرنوا وعين اتراب. يراوي خوري سبحانه فيضات انتم مركعات وانتظرنا فانت شروطك فادت تصير ترتيب يا تعقيد واحد انتظر افكار إن لا قاده انات هره قداجه اه او اللهي استفقي بصيحه اي ما لو خيكره فصح 100 ها فصحوا حتى واحد على الفصحات هاي وأيضاً اسفدوا ذلك وليس كاكدوا القادم عدّاً إلهو غير السلحانة فهذا يضعنتم مركض عمطان فانتشروا فافا قال الله إلهي يقول فافا فانتشروا فافا ولا مستعمسين فعل محجوف فعلك يسال لقاح ولا تمكثوا ماذا يقولون لنا مستعمسين حالقة كويس كوي هشاناً لحديث الشيخ ina sheeko la kala baxaan buli islaameed dadkiina dad maantoran shaqiinayay weeye waxay rabilaayeen mar marti doonee kaasto waxa ween hawla u taala marka ina sheeko iska qabsataan maya lama hab kabo sheeko ina iska qabsataan maya wala tamku مستعن سين حالاتك والسكوهشنيه لحديث شاك ان ذلك كاسا صو شه ان ذلك المذكور من الانتظار من انتظار الطعام والاستئناس للحديث والراس لبدوها وها لوغي اشاره بمحل المذكور سد حوام بين ذلك اكثر تاسلمت إن ذلك المذكور شيئا لا سو شهي او هو من من الانتظار من انتظار الطعام انتظر سوبديسا انترب سلعتك انها تسبت اي والاستئناس للحديث شيئا كناسوه شيطان لا ولا اسوي كارو هو هذا يؤذي النبي النابغ من ديوا فيستحي منكم فيستحي حشره النبي منكم او واخويا نور حد ده دني هنا غارتين فخا وكحشوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قطات سكيم راد اذنك لاني ما بيغون ضدك صغوا ايمان وينغا سؤالتموهن دومرك مركا دو ودينيدان متاعن علاط معونات فرتها وحرات فرتها ودينيدان فاسالو هن وديه دومركا مين وراءه ختاب اصط الجبالكس وين ختابين النهايه وان مرخي ختاب وَإِنَّ الْكِتَابَ لَيَهْدِي مادام هور لو دیره ګریاسو ګرینے او ګریي ادل اسو ګد ووخا لو دیدايي اناد ارقتو واخا وییان دمر جنبی کاهو الای کو غولای اذن لاانه سو ګریسا س لو لھا مادام سدا سو لھا حدنا حدی مل ادین الکوی دیدو اتربتنا حفیرین من وإذا سألتهم هنا الضمرك المركز ويديرايدان متاعنا الله فاسالوا هنا ويديه من ورائه الحجاب كذلك اسكويديي marka wayga saaltumuhunna ad-dumar ka kumat oy kudayda wazilchaati nabiga sallallahu alayhi wa sallam qabamirka iyaga loo xiriinaa halka lagu soo sheega ayad laa tadkhulu buyut an-nabiy laa soofae e guriya iyaga jooga buyut an-nabiy alga soofae mi suchaati nabiga marka بو ماركلي كلينا ايغااس ايي تااثو ييhin irahu hu subhana zalikum kaaslanin so shegay owaake daalikum al kallu bi shara sida haaftu kulu yuufi amu zalikum ay alladhi amartukum bihi wa saratukum lakum min al hijaj ara kaan min amriin chideeyi ay ah achnebi gakaa atharu asaga tahirnaan dadan liqurubkum qalbialkin oo wax ween ragii dumar achnebi ya waxaan ku dhaxaya dumar ki reg waxaan ku dhaxaya waxaas ka dahiri kara marka koobada in laga digtoonaado oo ay u dhahay xijab la yiri soo sheegay online amray إن حجاب تسألوا حكوة الدين أطهروا أساك أضاهن غنبضاً لقلوبكم قلبية لك وقلوبهم يدمرك قلبية لك إن زوجات كمتعوصاً أقوصاً أقوصاً أقوصاً يدمرك كلا كو مديهين وكذلك قطوصاً يدخونك اللوحي حكماته وحي طهي قلوبت من الظاهر مغطنة قلوبت من الظاهر مغطنة يقول لك لك مرحباً قفك أستوى مسلمين لك رحباً قفك أستوى مسلمين لك oo sida ayay gubudoodo inay daahir noqoto ilaa oo kale loo rabaa quluubtooda inay daahir noqoto iyo waxa weey waxa ku soo dhic ila raga jinniga inay arkaan ay ka la tudu rasulki ilaahi bi shay'in min al ashay'i aqudta wahnu dhiba oo bananaa meti oo وَمَا عَلَّكُمْ إِنْ مَسُنَانِنْ أَن تُدْخُلُوا بَيْتَ رَسُولِ اللَّهِ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ ما كَأَنَّ مَتْعًا شي شَيْء شَيْءْ عَلَى كَمِيد إِنْ كُنْتُمْ مُبَانًا وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ دُخُولُ بُيُوتِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ لِمَنْ كَانَ وَهَنَ كَمِيدًا وَرِئِيسُ وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ دُخُولُ بُيُوتِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ wa bighayri idhnin minhu wa ha kamid aqdir ka nabiga allah bihi wa in gurihi sala wa fiha ala ghayri alwajhi alladhi yurid iya guriha in la iska jogo ka zaida fa kamid alibku wa lufthu fiha ala ghayri yurid dibka waxaa kamida guriyihiisa la joogo oo loo joogo qab kinabgu doonayo qab ka dheerad waxaa in oo takliimun nisaahihi min duun si la hadlo ayadoo hijaabiin day taas akamida dib ah wa takliimun nabiga ah wax diba o in nabiga o mim kaabta suratan ama ayatan ayatan si ka raa tilma maaydana saddexdaas ka midah oo waxaa kamida gurihiisa idan laan la soo galo gurihiisa oo la iska ga sheekaysto qadarki nabigu fasaxay qadarka dheerada la si oo la iska ra sheekeyo min durihi jan ilaahu subhana wama in ma sumnaan in tuudu inat bin ولا ان تنكحوا الى غورستان ان ما سوق نعنين اذ وجه النبي حاسس كيس من بعده من بعد وفاته نبي مركي لا افسد كغاب صلى الله عليه وسلم زوجات كي سالكاها الدورتين الله يا رسول كي سي دارت اخر ا النبي لا كا افسد مركي الهي اوف سبينا ننكالي حلال اوماعا بالنصر القرآن وبإجماعي المسلمين المسلمين تودون نساسكوا إجماعين ننكالي وقلسة كلمة ترى حلال ايهي وماذا الله يسكوا خلافان ها دين نبي صلى الله عليه وسلم انتو نوالا غرف ونكاسده غرفينه وحوه يام النبي صلى الله عليه وسلم الله تقميكه دي نفوري wax ku ugu cad intay marka maahan ma u banaantay nin kale inuu guursado taas ay suuq qila farxad ulama gabadha yiraahda waa u banaantay inay nabi furay qaar ka aha walxu waa fakhsay nin وَمَا كَانَ لَكُمْ مِنْ رَسُولٍ أَنْ يَنْتَهُوا إِنْ أَطَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ رَسُولَ إِلَٰهٍ وَلَا إني بحدي من بحدي أَن تَنكِحُوا غَيْرَ ذِمِّكَ حَسَنَةً إِنْ مَا صَغْنَانِ أَزْوَاجَ حَسَسْكِي سَمِنْ بَعْدَهُ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ نَبِيٌّ عَدْلٌ فَرِكَ غَالِل أَبَدَ الوَلِيدِ فِي نُغُرْسَتَانِ حَلَالٍ إِنْ مَعَهُمْ غَالِيكُمْ حُكْمُ كَاسْلَصُوشِغَي غَالِيكُمْ ومن ايدائه صلى الله عليه وسلم ونكاة أزواجه إلا ان بباك أنا حاسس كي سلق ورسده كان وقوه هذا عظيما متكوين عند الله أكتس ويدن بآك أكوين إلا يكتس إنتم دو حدات مجيطان شيئا شيئا وطعفك اقتوسك شاكتان اما افعالها نصمائي او تغفوه اما اتقاري دان وقلبك فإن الله الله كان وخا رب بكل شيء وهو بالغ عليم المد او غالب او وهي تحدي حتى قلبك الى كذا سوء دعه زوجتي من تيميد كاميرا اماد غور سته الله وكوب يقو حسابنا اه وها يري ان الله وان سوغمت وحلقك كذا سوء دعه ايه ادو وهات فكرت اي وها اكو حبه فهمه سامي دسومت ان تبدو هذا من جيران شيء شيء سوغره هذا Kenni kehi hinn, siit et tuvarki, zoochehki, Oh, tufu hinnad kareda, finala Allah Allah kana, uhua, haha, bikulishen, uhua, baba. me ei في حال من الأحوال هجلينين إلا حال كونكم معدونا لكم حالات اللينين فصحي ما معنا أما إلا أن يؤدنا لكم إلا بسبب الإذن إذا السبب تس إناد أنكم كشان معنا لكم إذنك اللينين إطمائ إلا الضعام أنكم ترى اللينين إطمائ غير الناظرين كواسوبة يقائكوة حالاتين إناه انتظر بسلاتكيس كوسويا كو تيركو حالتين اللاينين ات ماي ولكن اذا دعيتم مرك لينين سويره فد كنوا سوغلا غريا فغاطا انتم مرك انطان فانتشروا في الارض من ككف افوردا كاتك ولا مستعنسين ولا تمكثوها كن جالين غريا جوينين مستعنسين حاله كويس كو لحديث شيق ان نظركم ارنكا لا سو شيكاي امن الانتظار والاستئناس للحديث انت شبه يوشكلا لسكوهشدو ارنكا لا سو شيكاي كان وحه هذا يؤذي النبي نبي ارن دبا فيستحي النبينا وكحشونا من والله الله لا يستحي كحشوما من الحق حق و ايذا سالتمونا دومر كمركا لدين ايضا مطاعن على فاسالو هنا ويديا من وراي حجاب حجاب جدلكيسا كوييديا ذلك كاسل صو شيغي ذلك اي هذا الذي امرتكم به وشرعته لكم من الحجاب ارن كان ان امر ان ان تريديه او اه ان ذلكم كأسا اظهر اظهر نعم لقلوبكم قلوب من الوساوس والخطرات وحوى الوساوس تيه وخلال قلوبكم سوداء قلوب كأسا كظهيرها وقلوبهن ظمرت في قلوبتهن كأسا بضان. وما كان لكم إني ان يمسكم ان تذوا رسول الله رسول كإله يطلبتا بالشيء من الاشياء كائنا ما كان ومن جملة ذلك دخول بيوته بغير إذن منه واللبث فيها على غير الوجه الذي يريده وتقليم النسائه من دون حجاب وما كان لكم إني مسرقنا أن تجدوا إنا ببطان رسول الله نوع نبأ وإنهم بنام مجروا نوع ربها هذا وحانا كميرا ببك بريه صلى قالوا إذن لآآن وحانا كميرا إني سكذا wa idan wuso galo qadarkii u raaliga ka aha wax ka badan waxa kamid odoomerkiisu la hadlo biduri hijaab intu maqliimkay ka kamid taahay inii marso man rasul ka ina dibtan wala antin ki xuire gursatan inii masumna as we the nabiga hayasskiise min baadhi min baadii wafatihi nabiga markii la ان ذلك كاس لا سو chega او من يده يحي ما صلى الله عليه وسلم ونكاح ازواجه حاسس كي سو لغور صدا كان ارن كسو وهذا عظيما عند الله الله قدس انت دو حدت مو من الاصلح شيء شيالك كامله من نكاحهن قلت وفوا معات بكل شيء فإن الله الله كان الله هو هذا علي من المتعوه البضل بكل شيء وهو البابا قال تعالى إلى وقوه لا تنحو واحداً بأ عليهن على النساء النبي النبي حاسس كيف سكركم معهن في أبائهن في غوية أبائهن أبي الكوك إنه أركان واحداً بأصارنا ولا ابنائهن ويرث شقالين اني اركاننا دم بكم صارنا ولا اخوانهن ويرث ولاهود ارقتي اركاننا وحد بكم صارنا ولا ابناء اخوانهن ويرث ولاهود ويرث شقالين اني اركاننا وحد بيد شودا ما هانين ولا ابناء اخواتهن قدما ولاهود ويرث شقالين اني اركاننا وحد بيد شودا ولا النسائيهن دمركوضا مؤمنات إلي أركانا وحد دنبي الدشوة كما آهانين ولا ما ولا رؤية ما ولا ما ولا رؤية ما دات أركان دون دا دا كما صارنا ملكت أي ملكي أي مانهنم مدعي الكودة الله الله كبقى إن الله الله كان الله هو هذا شهيدا مدعقى دالعنا على كل شيء وحوالبابا إلهي وإنا سبحانه وتعالى مركو أمرأي بمركي مركل لهاد له جانبتها إن جلى ديب لگا سوكم مريو إني و خو شيقيا دقان لگا خيجباني أي إلهي صو خيوي دقان سين دو مركو كخيجباي أو أيغون خيجا كو دخين أيس أكثر من 40 أي وذاغ لكرام لا تراء احدن با عليهم على المسعين النبي النبي الحساس في سركوده معان دوبركي كان ايغاس ايي كوديان ايغا اسوا اه في ابائهم في رؤيت ابا ان ابيالك اركتي اركان وحدم يقصا غبا ابي اوب ابيال وخلي مهي ابيال كتردي كبات اديق ابا واابا اباس ابي تالنا واابا اباس hooyada abii dalay waaba hooyada hooyada abii dalay waaba adiga ikasto mudekere oo asalkaaga oo dhanka ama hooyada ama abbe waaba ilaa waqfaleena marka abayaan saaseluule ha wa janax saasalo marka abayaan koodi arkan ku dalbaadinayaan wara ma wiilasha ayagu qareen wiilasha dalayn waxu way dalayn iyo waxa la wixii ka ah gabaddu wiilke ay dacee iyo aghoore ay dacee wiilku galwasumid ilaash waxan waa wax ay dacee ah marka kaxijaamaydo oo wax arki karaan walaa ixwaaneen walaa ruut aragtidoodana wax damiidushada wa sadiq walaalku abiyo ya midku aaba iyo midku hooyo Wala atnay Huani Hin, we reshawaru the Uresh Alena, where the Kurko the Kumahani, we lesha e tela Utai, oh wele hate talen, who asana ire at the baby me, they can each i akhawati we ku wiiresha ay qareen wa ay xamariir u tahey ma ku dakaa xijaab mid dambiyana ma ay arkaan dambiydu shooda ma ahanin oo wala ma wala ma dad aragtido on dambiy kuma saarna malaakay ay milkiiday hunu mid oo Niman addohma hadde ilaihe, kõik ei saab ennid? Me kea haib ei saab ennid? Neman ua, oa aimilki ulaadha, me kea haib ei واثقين الله الله كبقى ان الله الله كان الله هو عابد على كل شيء وهو البابا شهيدا متقي دارعني اركا ان الله الله هو ملائكته ملائكتيس يصلون ويصليا على النبي نبي كرقيسه يا ايها يا ايها الذين صدقوا حق حميهن صلوا كصلي على النبي كرقيسه وسلموا سلامه تسليما سلامته ilaahi wa lana subhaana wa ta'aalaa aayataana waxa loo sheegay mansilada sarxeeba ee ilaahay gaarsiiyay nabiga naxuuban sallallaahu alayhi wasallam ilaahi waxa loo sheegay rabbul aalameen nabiga uu ku saliyaa horena u soo aragnee allaah mu'miniin tanuu ku saliyaa wal ladhi yusalli alaykum wa malaa'ikatu allaah ya malaa'ikati suba mu'miniin ta haday dhikriga badiyaan ilaahi malaa'ikati ku saliyaa إلهي <سؤال> يا مرائتي سبا واك صليا النبي صلى الله عليه وسلم تاس واحد الله نواك صليا ان عالم كسره مرائتي كنسغنا واك صليا النبي صلى الله عليه وسلم وحا إلهي امرى مؤمنتي عالم كهوسه كسناي دولكه كسغنا إلهي ايبونا كصليا سي صلى الله عليه وسلم او عالم كسرى يا عالم قوس ربمان امان, أمان تو ديسمي بود سي اي نابد او غو كلمان او اسو غو داس لابد او كلان سادو صلي الى هي ام صلي الى هي ك صلينا لبا معنى لو فسيرا نحرستي ونحرستي ميد كديره ا و و معنى وهكر له مفصلا امان سده حافظ هلكان تابعي لابو العاليه و قد الله ثناء عليه عند الملائكه وخا لووغه جيدا الله كو سلييو وا الله امانه نبيغا صلى الله عليه وسلم ملائكتا اقتودو كو امانه وصلاه الملائكه الدعاء ملائكتا الله عليه وسلم ساي سالو رجيدا نبيغا صلى حيالها <تضحي> قف قد ممكنك اتقوا الله يا امركم الله او ارك ارككار ما شيء له غير سي <تضحي> سالي النبي صلى الله عليه وسلم وحا كمثا ان محمد نبي صلى الله عليه وسلم افعل قف قد النبي كو صلى يا عمر طبان مر الله كو صلى النبي محمد يرسل صلى الله عليه وسلم حال مركم فيك صلى الله عليه وسلم تمام ما راي ليك صلى الله عليه بل واحد تصورته مسخها ذاك صوريتها ادي قام ادون كان مسكين رب العالمين حكوك صلى الله عليه واحد كيهي مرتبت كو غاري كتا والنبي قد كصلي حال مرتك كصليتو تمام مر كصليني واكو امرايا ملائكه اجت لك شيغي الله واهين ادوي تنكره مر كستد النبي قد كصليتو صلى الله عليه ما بال محمد ملكو هي ساره غايت لون تقادو شيغيه ولهي هبل هبل ماقفكو غو سليمي عادا lagu sheega nabii sallallahu alayhi wasallam wale hayel hebel aqbu suli maaga wixii saaran malaayika ilay qisuu نبينا الله عليه وسلم كدنبي كدنبي صلى لي سبراكه قبل واجب وحا كمب القف مرضو صلاهت كنا التحيات كذنب او كل القف كان نبيك كصلي صلاه دي سان صح ما ابن خزيمه صحيح سوح كوري امام احمد ابن داوود نساءنا حديث صحيح صحابته الى النبي قد ويديه صلى الله عليه وسلم قال الى هديه كيف نصلي عليك اذا نحن صلينا في صلاتنا قد كان كو صلينا رسولك يراه ما كان صلاهك تجو والصلاه برك تجو مر كان ما مشيقي سيره ابراهيميه او حافظنا واحدان كان اللهumma salli wa ala kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamid majid allahumma barik ala muhammad wa ala kama barakta ala ali ibrahima, ibrahima wa ala, ala ibrahima, innaka hamid majid yasiquin ka ladawad marka qafku salat ku chiru siqoin kas mit kam mit a wa usahif fihi wa urasa miya halamma bidawal laweidi marka salat ku chirmo qab kan ku sallina nidawna Of mitan kula salliyo wallahu ilahi wa fuli amri rasulkani wa fuli alfat da zaruriyyah hada kula sallido ilahi inat fuliday lamahu khalis sahaba arab wa naga o is kemarza markansa ويا فارس الالسلام ما داغى باري سوره قران البرجري التحيات التحيات وحي كجره السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته قال كل السلام واصا الاايه دا وحنا لاكو امر السلام يصلي صحابه مرك و خيراد وافحن قال كل السلام احدثنا باري سوره قران ادو وكذلك وعاك مدعه مرء الله مركا نبقى للصوح صلى الله عليه وسلم ومجعي صلى الله عليه وسلم وانقفكو صلي. صلى الله عليه وسلم حديث ترميد يقيركي اسأي وليان وحنيري وراقم أنف الرجون ذكرت عنده فلابن يصلي عليه وحاك دلوبي قف اكتسا ليبو الشاقي وان اقو صلى الله عليه وسلم وكذلك ماذا يشعر فريساته؟ ربنا يقول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ما جلس طوم المجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبيه إلا كان عليهم ترى فإن شاء عذبهم وإن شاء غفرهم قوم كستوى من الفريسة الإلهي حسين نبوه يقول أنك صلى الله عليه وسلم فأقل سبقان قان يدكانك الرعاة هدو الله دعنا قان تاسعوا عذابا هدو دعنا وعود دعاقيا واي ماركا كو صليو مر الله <سؤال> بركاي سلادان لا اديمنه وان طف كنابقا كو صليو صلى الله عليه وسلم قف ماركا ودونايو انو دعايسنا طوسن كو صلينت اديس اله معقبراي معقبراي نبينا صوبان صلى الله عليه وسلم وخو اركاي نين دعايسري اسبيو اله امان او انابغي نو ajira hada min karwa dagdagay in baryadi laga aqbalo asaga ka dagdagay u yeyray ku yiri asaga in camera markuu tubkena ilaahay ha ammaanu oo ilaahay noo ku soo aniga amma beda ha انما بيجي كورس ليي دعيسنا مركز كوي الرساله توض واه ترتبت ويديسو وا لو سينا ويريفا حادين كجمعره يا مارينت جمعره سيغار او يصلي على النبي اقوبا دييا نبيغا نصي تاس ام حي صلى الله عليه وسلم ويصيجعه صلى على النبي اقوبا دييا صلى الله عليه وسلم إن الله الله يسول الله وملائكة وملائكة يسولون وحي على النبي النبي كوركيسا يا أيها الذين أدادك آمنوا حقرهم أيينو صلوا قل صليا عليه النبي كوركيسا وصلوا سلاما تصليما سلامك صلاة ملك القجر إبراهيم يسكر الله حتى صلاة القجرين يقفك لفظك صلو معنى صليه وانصعه الله صلى على محمد الديرا الله صلى على محمد وعلى آله وصحبه وصليق والصليق صليق كامل مركب سعيدا خذك سلاة كجر وراء الله سعيده اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه وصليق صليق كامل اللهم صلي على محمد وعلى آله تدعى اتيرى وصليق كامل مربحة تان صلاة وسن كجر قفك لفظ يدولي ما دانباطه إبراهليا لا يساعد مكان صلاة الدولي اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلن... صلى كاملوا مارك ابو خلالنا اسك دلدل كرتات اولا نادتي سيده ريادهده ما را مدي مقيد او شرخو كيرا ان تاسقف احوال تريا مديكره او مطلقه لما تري سيده شرخو يريا اسك دلدل ابو صوده دكان كاجو اسك صوده غارغا ساار اسك دلدل الهي اجتي ساي فرطتها طلاب إذاً أجرت كيرا بواقاً أجرت كيرا لماذا أجرت كيرا وعلى تريامد التريل الويرة هذا الله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله, صل الله عليه وسلم